أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الزماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون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 وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 قل فِي في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على لَا الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة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 و اي شيء اكبر شهاده تقول ان الله شهيد بيني وبينكم و اوحي الي هذا القران لغرقكم به ومن بلوا ان انكم لا مع الله الهه اخرى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 الذيَّنَ خَصِون أَافُسَهُم فَهُم لا يُؤمنِنون وَمَنْ أَظْلَم مِ نِ فتَران اللهَّهِ كَذبًا أَو كَذذبَ بآياتِ إِهُ لا يُفحُ الظَّالِون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 وإن يروا كل آية لا بِهَا بها إِذَا إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا 119. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 110. بل بدى لهم ما كانوا يخفون ولو ردوا لا عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن أَوَلَمْ تَرَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالنَّقَائِلِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ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 لا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعخلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 إنما يتجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا له لا نزل عليه آية من ربه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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر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 وَلَ قَضِ أَرسَ الن إِ أُمَ مِنْ يقَابِنكَ فَأَفَذْنهُم بِالْبَأتَ يَضَر إِلَ عَهُمْ ييتَضَررَّ فَلََبُ ل إِج أَهُ فَأْسُنَ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 حتى إذا فرحوا بِمَا أوتوا أخذناهم بوتة فإذا هم مبلسون فاقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انتم ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا ضغطت فاذابهم فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله تمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغثة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون هو ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 إِلَهُهُ وَلِيُّهُ وَلَا شَفِيعَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شيء تَتَاوَرَدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُونَ يَقُولُونَ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمًا أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ ثَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله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 ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت تغفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين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 فدعونه تضروا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَنزِل بَعْضَكُمْ شِيَعًا أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ وَإِنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِوَجْهِ كَرِيمٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وسوف وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوضوا في حديث غيره لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فآرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 وَذَكِّرْ بِهِ آتَبَ سَنَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلُّ عَدْلٍ لَا يؤخذ منها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 نرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرونا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُمْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْهُدَى ٱتْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ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 وَلَهُ الملك يوم ينفق في الصور عالم الريب والشهادة وهو الحكيم القبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق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 وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنَّمَا أَهْدَانِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا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 رَهْ قَوْمٌ وَحَامَ جَهْ قَوْمٌ هي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجم قومه قال أتحاج به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قوم قال أتحاج ha uh -huh.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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَتَامَى وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا شَطَّ ضَلّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا هُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ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 أَلاَ إِلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُمْ قُتْدَى قُلْ أَسَأَنُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بشر من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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 أَوَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُونَ فِي ظَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْبَلاَءِكَ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ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 وَلَقَدْ جِئْتُمْ مُنَافِقِينَ كَمَا خُنِقَناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَانَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَتَّ قََّ بَينَكُم وَضََّكُم كُتُم تَزُون لََََّ قَطَّ بَينَكُمْ وَضَللكُمكُ تُم تَزُون إِ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَقَرًّا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فأخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبدا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيا وهو الذي انزل من السماء ما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 وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلِ آيَاتٌ مُّجْتَمِعَةٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهَةٍ ओंظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ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 أَذِ جَاءَ أَكُونُ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 أَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بما كانوا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إنما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 تَكَمَهُ المَوتَ وَوحشَرنا لَهِم وَوحشَرنا لَم قُ شَيء قلَ م كَمُ لؤمنِوا إا أَ يشَ الله م كَ كَذَلكَجال نالكُ إ بادُ وَم شَطينَ الإعاس وَالجّ يح بعضَضُم يح بعضَضُم إ بعضض زُخرُ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 ولتصغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتدي حكما وهو الذي أنظر 119. قال إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 يظنون ان الظن وانهم الا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل وان سبيل وهو اعلم بالمهتدي وهو اعلم بالمنتدي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمن وَماَا لكُمْ أََّا تَأكُلُوا مَِّ ذُكِ رَسمُ اللهَّهِ عَلَْهِ وَقَدِ فَ الصَّلَكم وَماَا لكُمْ أََّا تَأكُلُوا مَِّ ذُكِ رَسمْمُ اللهَِّ عَلَيْهِ وَقَلِ فَ الصَّلَ لَكُمَّْا حَرَّماَا رَيكُمْ إِللا مَدُّرِرْتُم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 وَإِنْ أطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ فِي من مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان بيتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به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 فَإِذَا مَا أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَثَابَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَغْنَىٰهُمْ عَنْهُمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ الله عذاب شديد بما كانوا صَدْرَهُ مِنَ الإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا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 ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل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 وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما تعدون لآث وما أنشأكم كالغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وَمَا يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلمون من تكون له واقبه الدار قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلمون من تكون له واقبه الدار يَظَالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ثَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا فَمَا كََ شُكَانائِهِمْ فَنَا يَصْلوا إ اللَّ وَمَا كَان اللهِ فَهُو يَصلُ إى شكَانائِهِم كَذَانِكَ زَيَنَ لِلككثيرٍ مِنَ المُشِكينَ قَطْن أَولادم شُرَكَ أُهُم لُرْضُهُم وَكَذَانكَ زَيَّّنَ لِلكثٍ مِنَ المُشْرِكينَ قَتْ نأَولادم شوكَ أُم لُرضُهمم وَلَللبِسُلَهِمْ بَِهُم وَلَ شَ اللهَّهُ مَا فَعلُون فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرَسٌ حِجْرٌ لَّا يَطَأْهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِمَامِهِمْ وَالْأَنْعَامُ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْ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 يجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفهم بغير علم وحرموا مَا رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وَهُوََّذِي أَ شَجََّّاتٍ رشَاتِ غَيرَنَا رشاتِ وَنَّخُلَ وَالزَّرُى مُخْتَلِفًا أُكُلم وََّخُلَ وَالزَّرُى مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَزَّتُونَ وَرّ نَ مُتَشَابِهَا وَيرَ متشابه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 إِنَّمَا لَكُمْ أَعْدَوُم مُّبِينٌ فَمَا نَيْتَ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّاً أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَ بِهِ أَرْحَامُ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا فَكَارَيْنِ حَرٌّ وَأَمِيٌّ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا أَمْ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 فَمَنْ يَضََُّ غَيرَ بغون وَلَا اد فَإَِّ رَبكَ غَفُول الحيِيم فَمَنْ يَضَُّ غَيرَ بغون وَلاد فَإَِّ رَبَّكَ غَفُول الرَّحيم فمَنْ يَضُغرَ غَيرَ بغون وَلَا عاد فَإِ رَبكَ وَفُول الرحِيم وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بَعْضًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِغَضَبٍ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القوم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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدون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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى لا, ن... لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ بَلِقُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِ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 ف أن تَقُ إ مَا أُزِنَ الكِتابَُ وَلََا طَائِ فَتَْنِ مِ قَابِن وَإِن كُ وَذَِاسَةِم أَوْ تَخُول لَ أن أَوْ تَخُولوا لَء وَازِلَ لَْلىكِتابَُ لَكُْ أَهدَ مِنهُم فَقَدِ جَاءكُمْ بَنَةُم مِ رُبِّكُمْ وَمدَم رَحْمَ فَمَنْ الأأَقْلَمُ مِن فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن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 أَنَجِزِ الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءًا وَأَعَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن إك أو يأتي ربك هل يظرونَ إلا آأتيمملا إك أو يأتي ربك أو يأت بعضض آيات ربك يَوْم يأتي بَاب آي تِ رَبّكَ ل يَ فََفسْتَ إمهَا لَتَك آمَنَتْ مِ قَابن أَ كَسَبَت في إمَهَا خير تَغرُ إِ مُ تَظرون إ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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِنَ تَيْمِ إِبْرَاهِيمَ حنيفا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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبنوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم